شوارع يا عين طريئة ينهى يا نفس طيبي باللقاء يا طيبات ماذا نقول وفيك قد حلر رسول يا طيبات ماذا نقول وفيك قد حلر رسول وكلنا نرجل Oh, وصاحبيني والبقيح يا روضة الهدي الشفيع وصاحبيني والبقيح فاتتب لنا نحن على النبي ما حيت دونه صلي و يا سلام على النبي ما حيت دونه والالي و صحب Deus te abençoe, Deus